الوجه الثاني يبدأ حالا نواصل القراءة فيما تضمنته غزوة تبوك من الفقه فصل وتأمل كتيره سبحانه توبته عليهم مرتين في أول الآية وآخرها فإنه تاب عليهم أولا بتوفيقهم للتوبة فلما تابوا تاب عليهم ثانيا بقبولها منهم وهو الذي وفقهم لفعلها وتفضل عليهم بقبولها فالخير كله منه وبه وله وفي يديه يعطيه من يشاء إحسانا وفضلا ويحرمه من يشاء حكمة وعدلا فصل وقوله تعالى وعلى الثلاثة الذين خلفوا قد فسرها كعب بالصواب وهو أنهم خلفوا من بين من حلف لرسول الله صلى الله عليه وسلم واعتذر من المتقلفين فخلف هؤلاء الثلاثة عنهم وأرجع دونهم وليس ذلك تخلفهم عن الغزو لأنه لو أراد ذلك لقال تخلفوا كما قال تعالى ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله وذلك لأنهم تخلفوا بأنفسهم بخلاف تخليفهم عن أمر المتخلفين سواهم فإن الله سبحانه هو الذي خلفهم عنهم ولم يتخلفوا عنه بأنفسهم والله أعلم فصل في حجة أبي بكر الصديق رضي الله عنه سنة تسع بعد مقدمه من تبوك قال ابن إسحاق ثم أقام رسول الله صلى الله عليه وسلم من صرفه من تبوك بقيه رمضان وشوالا القعده ثم بعث أبي بكر أميرا على الحج سنة تسع ليقيم للمسلمين حجهم والناس من أهل الشرك على منازلهم من حجهم فخرج أبو بكر والمؤمنون قال ابن سعد فخرج في ثلاثمائة رجل من المدينة ودعث معه رسول الله صلى الله عليه وسلم بعشرين بدنه قلدها وأشعرها بيده عليه ناجية بن جندب الأسلمي وساق أبو بكر خمس بدنات قال ابن إسحاق فنزلت براءة في نقل ما بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين المشركين من العهد الذي كانوا عليه فخرج علي بن أبي طالب رضي الله عنه على ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم العضباء قال المسعد فلما كان بالعرج والمعاذ يقول بضجنين لحقه علي بن أبي طالب رضي الله عنه على العضباء فلما رعاه أبو بكر قال أمير أو مأمور قال لا بل مأمور ثم مضي وقال المسعد فقال له أبو بكر استعملك رسول الله صلى الله عليه وسلم على الحج قال لا ولكن بعثني أقرأ براءه على الناس وأنبذ إلى كل ذي عهد عهده فقام أبو بكر للناس حجهم حتى إذا كان يوم النحر قام علي بن أبي طالب فأذن في الناس عند الجمره بالذي أمره رسول الله صلى الله عليه وسلم ونبذ إلى كل ذي عهد عهده وقال أيها الناس لا يدخل الجنة كافر ولا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان ومن كان له عهد عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو إلى مدته وقال الحميدي حدثنا سفيان قال حدثني أبو إسحاق الهنداني عن زيد بن يثيع قال سألنا علي, سألنا علي بأي شيء بعثت في الحجة قال بعثت بأربع لا يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة ولا يطوف بالبيت عريان ولا يجتمع مسلم وكافر في المسجد الحرام بعد عامه هذا ومن كان بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم عهد فعهده إلى مدته ومن لم يكن له عهد فأجله إلى أربعة أشهر وفي الصحيحين عن أبي هريرة قال بعثني أبو بكر في تلك الحجة في مؤذنين بعثهم يوم النخر يؤذنون بميناء أن لا يحج بعد هذا العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان ثم أردف النبي صلى الله عليه وسلم ابا بكر بعلي بن أبي طالب رضي الله عنهما فأمره أن يؤذن ببراءة قال فأذن معنا علي في أهل مينا يوم النحر ببراءة وأن لا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان وفي هذه القصة دليل على أن يوم الحج الأكبر يوم النحر واختلف في حجة الصديق هذه هل هي التي أسقطت الفرض أو المسقطة هي حجة الوداع مع النبي صلى الله عليه وسلم على قولين أصحهما الثاني والقولان مبنيان على اصلين أحدهما هل كان الحج فرضا قبل عام حجة الوداع أو لا والثاني هل كانت حجة الصديق رضي الله عنه في ذي الحجة أم وقعت في ذي القعدة من أجل النسيء الذي كان الجاهلية يؤخرون له الأشهر ويقدمونها على قولين والثاني قول مجاهد وغيره وعلى هذا فلن يؤخر النبي صلى الله عليه وسلم الحج بعد فرضه عاما واحدا بل إلى الانتثال في العام الذي فرض فيه وهذا هو اللائق بهديه وحاله صلى الله عليه وسلم وليس بيد من ادعى تقدم فرض الحج سنة ست أو سبع أو ثمان أو تسع دليل واحد وغاية محتج به من قال فرض سنة ست قوله تعالى وأتم الحد والعمرة لله وهي قد نزلت بالحديبية سنة ست وهذا ليس فيه ابتداء فرض الحج وإنما فيه الأمر بإتمامه إذا شرع فيه فعي من هذا من وجود ابتدائه وآية فرض الحج وهي قوله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا نزلت عام الوفود اواخر سنة تسع، فصل في قدوم وفود العرب وغيرهم على النبي صلى الله عليه وسلم، فقدم عليه وفد ثقيف، وقد تقدم مع سياق غلوة الطائف، قال موسى من العقبة، وأقام عبد بكر للناس حجهم، وقدم عروة من مسعود الثقفي على رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستألم رسول الله صلى الله عليه وسلم ليرجع إلى قومه فذكر نحو ما تقدم وقال فقدم وفدهم وفيهم كنانة بن ياليل وهو رأسهم يومئذ وفيهم عثمان بن أبي العاص وهو اصغر الوفد فقال المغيرة بن شعبه يا رسول الله أنزل قومي علي فأكرمهم فإني حديث الجرح فيهم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أمنعك أن تكرم قومك ولكن أنزلهم حيث يسمعون القرآن وكان من جرح مغيرة في قومه أنه كان أجيرا لثقيف وأنهم أقبلوا من مضر حتى إذا كانوا ببعض الطريق عدا عليهم وهم نيام فقتلهم ثم أقبل باموالهم حتى اتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما الإسلام فنقبل وأما المال فلا فانا لا نقدر وأبأ يخمس ما معه وأنزل رسول الله صلى الله عليه وسلم وفد ثقيف في المسجد وبنى لهم خياما لكي يسمعوا القرآن ويروا الناس إذا صلوا وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خطب لا يذكر نفسه فلما سمعه وفد فقيف قالوا يأمرنا أن نشهد, أنه أن نشهد أنه رسول الله ولا يشهد به في خطبته فلما بلغه قولهم قال فإني أول من شهد أني رسول الله وكانوا يغدون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كل يوم ويخلفون عثمان بن أبي العاص على رحالهم لأنه أصغرهم فكان عثمان كلما رجع الوفد إليه وقالوا بالهاجره عمد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله عن الدين واستقرأه القرآن فاختلف إليه عثمان مرارا حتى فقه في الدين وعلم وكان اذا وجد رسول الله صلى الله عليه وسلم نائما عمد إلى أبي بكر وكان يكتب ذلك من أصحابه فأعجب ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم واحبه فمكث الوفد يختلفون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يدعوهم إلى الإسلام فأسلموا فقال كناة بن عبد يليل هل أنت مقاضينا حتى نرجع إلى قومنا قال نعم إن أنتم أقررتم بالإسلام أقاضيكم وإلا فلا قضية ولا صلح بيني وبينكم قال أفرأيت الزنا فإن قوم نغترب ولا بدلنا منه قال هو عليكم حرام فإن الله عز وجل يقول ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا قالوا أفرايت الربا فإنه أموالنا كلها قال لكم رؤوس أموالكم إن الله تعالى يقول يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين قالوا وأفرايت الخمر فإنه عصير أرضنا لا بد لنا منها قال إن الله قد حرمها وقرأ يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون فارتفع القوم فخلا بعضهم ببعض فقالوا ويحكم إننا نخاف إن خالفناه يوما كيوم مكة انطلقوا مكاتبه على ما سألناه فأتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا نعم لك ما سألت رأيت الرب ماذا نصنع فيها قال قالوا خيهات لو تعلم الربة أنك تريد هدمها لقتلت أهلها فقال عمر بن الخطاب ويحك يا ابن عبد ياليل ما أجهلك إننا الربة حجر فقالوا إنا لن نأتك يا ابن الخطاب وقالوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم تولى انت هدمها فأما نحن فإننا لا نهدمها أبدا قال فسأبعث اليكم من يكفيكم هدمها فكاتبوه فقال كمانة بن عبد ياليل ائذن لنا قبل رسولك ثم بعث في آثارنا فإن أعلم بقومنا فأدن له رسول الله صلى الله عليه وسلم وأكرم من وقال وقالوا يا رسول الله أمر علينا رجلا يؤمن من قومنا فأمر عليهم عثمان بن ابي العاص لما رأى من حرصه على الإسلام وكان قد تعلم سورا من القرآن قبل أن يخرج فقال كمانة بن عبد ياليل أن أعلم الناس بثقيف فاكتنوهم القضية وخوفوهم بالحرب والقتال واخبروهم أن محمدا سألنا أمورا أبينها عليه سألنا أن نهدم اللاتب العزة وأن نحرم الخمر والزنا وأن نبطل أموالنا في الإبع فخرجت ثقيف حين دنا من الوفد يتلقونهم فلما راوهم قد ساروا العنق وقطعوا الإبل وتغشوا ثيابهم كهيئه القوم قد حزم وكربوا ولم يرجعوا بخير فقال بعضهم لبعض ما جاء وفدكم بخير ولا رجعوا به وتنجر الوفد وقصدوا اللات ونزل عندها واللات وثن كان بين ظهران الطائف يستر ويهدى له الهدى كما يهدى لبيت الله الحرام فقال ناس من ثقيف حين نزل الوفد إليها إنهم لا عهد لهم برؤيتها ثم رجع كل رجل منهم إلى أهله وجاء كل منهم خاصته من ثقيف فسألوهم ماذا جئتم وماذا رجعتم به قالوا أتينا رجلا فضا غليبا يأخذ من أمره ما يشاء قد ظهر بالسيف وداخله العرب ودان له الناس فعرض علينا أمورا شدادا حدما اللات توا وترك الأموال في الربا إلا رؤوس أموالكم وحرم الخمر والزنا فقال الثقيف والله لا نقبل هذا أبدا فقال الوفد أصبحوا السلاح وتهيأوا للقتال وتعبأوا له ورموا حسنكم فبقفت ثقيف بذلك يومين أو ثلاثة يريدون القتال ثم ألقى الله عز وجل في قلوبهم الرعب وقالوا والله ما لنا به طاقة وقد داخله العرب كلها فرجعوا إليه سيعطوه ما سأل وصالحوه عليه فلما رأى الوفد أنه قد رغبوا واختاروا الأمان على الخوف والحرب قال الوافد فإنا قد قابيناه وأعطيناه ما أحببنا وشرطنا ما اردنا وجلناه أتقى الناس وعفاههم وأرحمهم وأصدقهم وقد بورك لنا ولكم في مسيرنا إليه وفيما قابيناه عليه فاقبلوا عافية الله فقال الثقيف سلمك تمتنون هذا الحديث وغنمتمون أشد الغم قالوا أردنا أن ينزع الله من قلوبكم أخوة الشيطان فأسلموا مكانكم فمكثوا أياما ثم قدم عليهم رسل رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أمر, أمر عليهم خالد بن الوليد وفيهم المغيرة بن شعبة فلما قدموا عمدوا إلى اللات ليهدموها واستكفت ثقيف كلها الرجال والنساء والصبيان حتى خرج العواتق من الحجال لا ترى عامه ثقيف انها مهدومه يظنون أنها ممتنعه فقام المغيرة بن شعبة فاخذ الكرزين وقال لأصحابه والله لا أضحك من ثقيف فضرب بالكرزين ثم سقط يركض فارتج اهل الطائف بضجه واحدة وقالوا أبعد الله المغيرة فثيتم الربه وفارحوا فريخوا حين ساقطا وقالوا من شاء منكم فليقرب وليجتهد على هدمها، فوالله لا تستطاع فوسد المغيرة من شعبة فقال قد الله يا معشر ثقيف إنما هي لكاء حجارات ومدر فاقبلوا العافية الله ثم ضرب الباب فتسره ثم على سورها وعلى الرجال معه فنزالوا يهدمونها حجرا حجرا حتى سووها بالأرض وجعل صاحب المفتاح يقول لا يغنب من الأساس فليخسفن بكم فلما سمع ذلك المغيرة قال لخالد دعني احفر اساسها فحفره حتى أخرجوا ترابها وانتزعوا حليها ولباسها فبهتت ثقيف فقالت عليهم منهم أسلمها الرضاع من وتركوا المصاع وأقبل الوفد حتى دخلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم بحليتها وكسوتها فقسمه رسول الله صلى الله عليه وسلم من يومه وحمد الله على نصرة نبيه وإعزاز دينه وقد تقدم أنه أعطاه بأبي سفيان بن حرب هذا لفظ نيوسى بن عقبه، وزعم بن إسحاق أن النبي صلى الله عليه وسلم قدم من تبوك في رمضان، وقدم عليه في ذلك الشهر وفد ثقيف وروينا في سؤال أبي داود عن جابر قال اشتركت ثقيف على النبي صلى الله عليه وسلم أن لا صدقة عليه ولا فقال النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك سيتصدقون ويجاهدون إذا أسلموا وروينا في سنن أبي داود الطيالسي عن عثمان بن أبي العاص أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يجعل مسجد الطائف حيث كانت طاغيتهم وفي المغازي لمعتمر بن سليمان قال سمعت عبد الله بن عبد الرحمن الطائفي يحدث عن عثمان بن عبد الله عن عمه عن بن أوس عن عثمان بن أبي العاص قال استعملني رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن أصغر الستة الذين وفدوا عليه من ثقيف وذلك أني كنت قرأت سورة البقرة فقلت يا رسول الله إن القرآن يتثلت مني فوضع يده على صدري وقال يا شيطان اخرج من صدر عثمان فما نسيت شيئا بعده أريد حفظه وفي صحيح مسلم عن عثمان بن أبي العاص قال قلت يا رسول الله إن الشيطان قد حال بيني وبين صلاتي وقراءتي قال ذاك, ذاك شيطان يقال له خنزب فإذا احسسته فتعوذ بالله منه واتفر يسارك ثلاثة ففعلت فاذهبه الله عني فصل وفي قصه هذا الوفد من الفقه أن الرجل من أهل الحرب إذا غدر بقومه وأخذ أموالهم ثم قدم مسلما لم يتعرض له الإمام ولا لما أخذه من المال ولا يدمن ما أتلفه قبل مجيئه من نفس ولا مال كما لم يتعرض النبي صلى الله عليه وسلم لما أخذه المغيرة من أموال الثقفيين ولا ضمن ما أتلفه عليهم وقال أما الإسلام فأقبل وأما المال فلست منه في شيء ومنها جواز إنزال المشرك في المسجد سيما إذا كان يرجو إسلامه وتمكينه من سماع القرآن ومشاهدة أهل الإسلام وعبادتهم ومنها حسن سياسة الوفد وتلطفهم حين تمكنوا من إبلاغ ثقيف ما قدموا به فتصوروا له بصورة المنكر لما يكررونه لهم فيما يهوونه حتى ركنوا إليهم واطمعنوا فلما علموا أنه ليس له قد من الدخول في دعوة الإسلام فأعلامهم الوفد أنهم بذلك قد جاءوا ولو فاجعوا به من أول وهلة لما أقروا ولا أفعلوا وهذا من أحسن الدعوة وتمام التبليغ ولا يتأتى إلا مع أرباء الناس وعقلائهم ومنها أن مستحق لإمة القوم وإمامتهم أفضلهم وأعلمهم بكتاب الله وأفضلهم في دينه ومنها هدم مواضع الشرك التي اتخذ بيوتا للطواغيت وهدم ما أحب إلى الله ورسوله وأنفق الإسلام والمسلمين من هدم الحانات والمواخير وهذا حار المشاهد للمشاهد المدنية على القبور التي تعمد من دون الله ويشرك بأربابها مع الله لا يحل إبقاؤها في الإسلام ويجب هدمها ولا يصح وقفها ولا الوقف عليها وللإمام أن يقطعها وأوقفها لجند الإسلام ويستعين بها على مصالح المسلمين وكذلك ما فيها من الآلات والمتاع والنزور التي تساق إليها يداها بهالهدايا التي تساق إلى البيت الحرام للإيمان أخذها كلها وصرفها في مصالح المسلمين كما أخذ النبي صلى الله عليه وسلم أموال بيوت هذه الطواغيت وصرفها في مصالح الإسلام وكان يفعل عندها ما يفعل عند هذه المشاهد سواء من النزور لها والتبرك بها والتمسح بها وتقبيلها واستلامها هذا كان شرك القوم بها ولم يكونوا يعتقدون أنها خلقت السماوات والأرض بل كان شركهم بها كشرك أهل الشرك من أرباب المشاهد بعينه ومنها استحباب اتخاذ المساهد مكان بيوت الطواغيت فيعبد الله وحده لا يشرك به شيئا في الأمكنة التي كان يشرك به فيها وهكذا الواجب في مثل هذه المشاهد أن تهدم وتجعل مساجد إن احتاج إليها المسلمون وإلا أقطعها الإمام هي وأوقافها للمقاتلة وغيرهم ومنها أن العبد إذا تعول بالله من الشيطان الرجيم وتفل عن يساره لم يضره ذلك ولا يقطع صلاته بل هذا من تمامها وكمالها والله أعلم فصل قال من إسحاق ولم افتتح رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة وفرغ من تبوك وأسلمت الثقيف وبايعت ضربت إليه وفود العرب من كل وجه فدخلوا في دين الله أفواجا يضربون إليه من كل وجه فصل وقد تقدم ذكر وفد بني تميم ووفد طي ذكر وفد بني عامر ودعاء النبي صلى الله عليه وسلم على عامر بن الطفيل وكفاية الله شره وشر أربد بن قيس بعد أن عصم منهما نبيه روينا في كتاب الدلائل للبيهقي عن يزيد بن عبد الله أبي العلاء قال وفد أبي في وفد بني عامر إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا انت سيدنا وذو الطول علينا فقال مه مه قولوا بقولكم ولا يستجرينكم الشيطان السيد الله روينا عن ابن إسحاق قال لما قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وفد بني عامر فيهم عامر بن الطفيل وأردد بن قيس ابن جز ابن خالد بن جعفر وجبار بن سلمة ابن مالك ابن جعفر وكان هؤلاء النفر رؤساء القوم وشياطينهم فقدم عدو الله عامر بن الطفيل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يريد الغدر به فقال له قومه يا عامر إن الناس قد أسلموا فقال والله لقد كنت آليت ألا انتهي حتى تتبع العرب عقبي وأنا أتبع عقب هذا الفتى من قريش ثم قال لأربد إذا قدم على الرجل فإني شاه من عنك وجه فإذا فعلت ذلك فعله بالسيف فلما قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عامر يا محمد خالني قال لا والله حتى تؤمن بالله وحده قال يا محمد خالني قال حتى تؤمن بالله وحده لا شريك له فلما ابى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له انا والله لاملانه عليك خيلا ورجالا فلما ولى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم اكفني عامر بن الطفيل فلما خرجوا من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عامر لاربد ويحك يا اربد اين كنت امرتك به والله ما كان على وجه الارض اخوف عندي على نفسي منك وعين الله لا أخافك بعد اليوم أبدا قال لا أبالك لا تعجر علي فوالله ما هممت بالذي أمرتني به إلا دخلت بيني وبين الرجل فأضربك بالسيف ثم خرجوا راجعين إلى بلادهم حتى إذا كانوا ببعض الطريق دعث الله على عامر بن الطفيل الطاعون في عمقه فقتله الله في بيت امرأة من بني سلول ثم خرج أصحابه حين رأوه حتى قدموا أرض بني عامر اتاهم قومهم فقالوا ما وراءك يا أربد فقال لقد دعاني إلى عبادة شيء لوددت أنه عندي فأرميه بنبلي هذه حتى أقتله فخرج بعد مقالته بيوم أو بيومين معه جمل يتبعه فأرسل الله عليه وعلى جمله صاعقة فأحرقتهما وكان أربد أخا لبيد بن ربيعه لأمه فبكى ورفاه وفي صحيح البخاري أن عامر بن الطفيل أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال أخيرك بين ثلاث خصال يكون لك أهل السهل ولي أهل المدر أو أكون خليفتك من بعدك أو أغذوك بغطفان بألف أشقر وألف اقراء فطعن في بيت امراه فقال أغدة كغدة البكر في بيت امراه من بني فلان ائتني بفرسي فركب ثنات على ظهر فرسه فصل في قدوم وفد عبد القيس في الصحيحين من حديث ابن عباس أن وفد عبد القيس قدموا على النبي صلى الله عليه وسلم فقال ممن القوم فقال مرقبئة فقال مرحبا بالوفد غير خزايا ولا ندانا فقال يا رسول الله إن بيننا وبينك هذا الحي من كفار مضر وإنا لا نصل إليك إلا في شهر حرام فمرنا بأمر فصل, فصل نأخذ به ونأمر به من وراءنا وندخل به الجنه فقال آمركم بأربع وانهاكم عن اربع آمركم بالإيمان بالله وحده اتقرون من الايمان بالإيمان بالله شهاده ان لا اله الا الله وأن محمد رسول الله واقام الصلاه ويتاء الزكاه وصوم رمضان وان تعطوا الخمس من المغنم وأنهاكم عن أربع عن الدباء والحمتن والنقير والمزفة فاحفظوا هنا وادعوا إليهم من وراءكم زاد مسلم قال يا رسول الله ما علمك بالنقير قال بلى جذع تنقرونه ثم تلقون فيه التمر ثم تصبون عليه الماء حتى يغلي فإذا سكن شربتموه فعسى أحدكم أن ينقل ابن عمه بالسيف وفي القوم رجل به ضربة كذلك قال وكنت أخبئها حياء من رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا في نشرب يا رسول الله قال اشربوا في أسقية الأدم التي يلاث على أفواهيها قال يا رسول الله إن ارضنا كثيرة جرذان لا تبقى فيها اسقيه الأدم قال وإنا أكبها الجرذان مرتين أو ثلاثة ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأشجع عبد القيس إن فيك خصلتين يحب الله الحلم والأناه. قال ابن إسحاق قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم الجارود بشر ابن المعلّى وكان نصرانيا فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم في وفد عبد القيس فقال يا رسول الله إني على دين وإني تارك ديني لدينك فتبهم لي بما فيه قال نعم أنا ضامن لذلك إن الذي ادعوك إليه خير من الذي كنت عليه فأسلم, فأسلم وأسلم أصحابه ثم قال يا رسول الله احملنا فقال والله من عندي ما أحملكم عليه فقال يا رسول الله إن بيننا وبين بلادنا ضوال من ضوال الناس أفنتبلغ عليها قال لا تلك حرق النار فصل ففي هذه القصه أن الإيمان بالله هو مجموع هذه الخصال من القول والعمل كما على ذلك أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والتابعون وتابعوهم كلهم ذكره الشافعي في مبسوط وعلى ذلك ما يقالب مئة قليل من الكتاب والسنة وفيما أنه لم يعد الحج في هذه الخصال وكان قبولهم في سنة تسع وهذا أحد ما يحتج به على أن الحج لم يكن فرض بعد وأنه إنما فرض في العشرة، ولو كان فرضا لعده من الإيمان كان عند الصوم والصلاة والزكاة وفيها أنه لا يكره أن يقال رمضان للشهر خلافا لمنكره ذلك وقال لا يقال إلا شهر رمضان وفي الصحيحين من صام رمضان إيمانا واحتسابا وفر ما تقدم من نبه وفيها وجود وداء الخمس من الغنيمة وأنه من الإيمان وفيه النهي عن الانتباه في هذه الاوعيه وهل تحريمه باق او منسوخ على قولين وهما روايتان عن احمد والاكثرون على نسخه بحديث بريده الذي رواه مسلم وقال فيه وكنت تكون عن الاوعيه فانتبذوا فيما بدا لكم ولا تشربوا مسكرا ومن قال باحكام احاديث النهي وانها غير منسوخه قال هي احاديث تكلم التواتر في تعددها وكثرة طرقها وحديث الإباحة فرد فلا يبلغ, فلا يبلغ مقاومتها وسر المسألة أن النهي عن الأوعية المذكورة من باب سد الزرائع إذ الشراب يسرع إليه الإسكار فيها وقيل من النهي عنها لصلابتها وأن الشراب يسكر فيها ولا يعلم به بخلاف الظروف غير المزفته فإن الشراب متى غلى فيها وأسكر إن شقت فيعلم بأنه مسكر فعلى هذه العلة يكون الانتباه في الحجارة والصفر اولى بالتحريم وعلى الأول لا يحرم إذ لا يسره الإسكار إليه فيها كاسراعه في الأربعة المذكورة وعلى كلا العلتين فهو من باب سد الذريعة كالنهي أولا عن زيارة القبور سدا لذريعه الشرك فلما استقر التوحيد في نفوسهم وقوي عندهم أين في زيارتها غير أن لا يقول هجرة. وهكذا قد يقال في الانتبال في هذه الأوعية إنه فطنهم عن المسكر وأوعيته وسد ذريعة إليه إذ كان حديث عهد بشربه فلما استقر تحريمه عندهم واطمأنت إليه نفوسهم أداح لهم الأوعية كلها غير أن لا يشربوا مسكرا فهذا فقه المسألة وسره وفيها مدح صفته الحلم والأناه وأن الله يحبهما وغدهما الطيش والعجلة وهما خلقان مذمومان مفسدان للأخلاق والأعمال وفيه دليل على أن الله يحب من عبده ما جبله عليه من خصال الخير كالذكاء والشجاعة والحلم وفيه دليل على أن الخلق قد يحصل بالتخلق والتكلف لقوله في هذا الحديث خلقين تخلقت بهما أو جبلني الله عليهما فقال بل جبلت عليهما وفيه دلول على أنه سبحانه خالق أفعال العباد وأخلاقهم كما هو خالق ذواتهم وصفاتهم فالعبد كله مخلوق ذاته وصفاته وأفعاله ومن أخرج أفعاله عن خلق الله فقد جعل فيه خالقا مع الله ولماذا شده السلف القدرية النفاق بالمجوس وقالوا مجوس هذه الأمة صح ذلك عن ابن عباس وفيه إثباك الجبل للجبر لله تعالى وأنه يجبل عبده على ما يريد كما جبر الأشجة على الحلم والأناه وهما فعلان ناشئان عن خلقين في النفس سبحانه الذي جبر العبد على اخلاقه وأفعاله ولهذا قال الأوزاعي وغيره من علمة السلف يقول إن الله جبر العباد على أعمالهم ولا نقول جبره عليها وهذا من كمال عمل علمه ودقيق نظرهم فإن الجبر أي يحبر العبد على خلاف مراده كجبر البكر الصغير على النكاح وجبر الحاكم من عليه الحق على ادائه والله سبحانه أقدر من أن يجبر عبده بهذا المعنى ولكنه يجبره على أن يفعل ما يشاء الرب باراده عبده واختياره ومشيئته فهذا لم والجبر لون وفيها أن الرجل لا يجوز له أن ينتفع بالضاله التي لا يجوز التقاطها كالإبل فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يجوز للجاري بركوب الإبل الضالة وقال ضالة المسلم حرق النار وذلك لأنه انما أمر بتركها وأن لا يلتقطها حفظا على ربها حتى يجدها إلى طلبها فلو جوز له ركوبها والانتفاع بها لافضى إلى أن لا يقدر عليها ربها وأيضا تطمع فيه النفوس وتتملكها فمنع الشارع من ذلك فصل في قدوم وفد بني حنيفة قال اسحاق قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وفد بني حنيفة فيهم مسيلمة الكذاب وكان منزلهم في دار امرأة من الأنصار من بني النجار فأتوا بمسيلمة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يستر بالثياب ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس مع أصحابه في يده عسيد من سعف النخل. فلم انتهى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم يسترونه بالثياب كلمه وسأله فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم لو سألتني هذا العسيب الذي في يدي ما أعطيتك قال ابن اسحاق فقال لي شيخ من اهل اليمانة من بني حنيثة إن حديثه كان على غير هذا زعم أن وفد بني حنيثة أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلفه سيلما في رحالهم فلما أسلموا نكر له مكانه فقالوا يا رسول الله إنا قد خلفنا صاحبا لنا في رحالنا وركابنا يحفظها لنا فأمر له رسول الله صلى الله عليه وسلم بما أمر به للقوم وقال أنا إنه ليس بشركم مكانا يعني حفظه ضيعة أصحابه وذلك الذي يريد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم انصرفوا وجاءوا بالذي أعطاه فلما قدموا اليمام ارتد عدو الله وتنبأ وقال إني أشرقت في الأمر معه ألم يقل لكم حين ذكرتموني له أما إنه ليس بشركم مكانا ومذاك إلا لمكان يعلم اني قد أشرك أشركت في الأمر معه ثم جعل يستع السجعات فيقول لهم فيها يقول فيما يقول مضاهاتا للقرآن لقد أنعم الله على الحبلة أخرج منها نسمة تسعى من بين صفاق وحشا وضع عنهم الصلاة وأحل لهم الخمر والزنا وهو مع ذلك يشهد الرسول الله صلى الله عليه وسلم أنه نبي فأصفقت معه حنيفه على ذلك قال اسحاق وقد كان كتب لرسول الله صلى الله عليه وسلم من مسيلمه رسول الله إلى محمد رسول الله أما بعد فاني اشركت في الأمر معك وإن لنا نصف الأمر ولقريش نصف الأمر وليس قريش قوما يعجلون فقدم عليه رسوله بهذا الكتاب فكتب إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم بسم الله الرحمن الرحيم من محمد رسول الله إلى مسيلمة الكذاب سلام على من اتبع الكذاب الله من يشاء من في آخر سنة, سنة عشر قال ابن إسحاق فحدثني سعد بن طارق عن سلمة من معين مسعود عن أبيه قال سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم حين جاء رسول مسيلنة الكذاب بكتابه يقول لهما وأنتما تقولان بمثل ما يقول قال نعم قال أنا والله لولا أن الرسل لا تقتل لضربت أعناقكما وراوننا في اسند ابي داود الطيالسي عن ابي وائل عن عبد الله قال جاء من نواحه وابن أثال رسولين لمسيلمة الكذاب الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم تشهدان اني رسول الله فقالا نشهد ان مسيلمه رسول الله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم امنت بالله ورسوله وَلَوْ كُنْتُ قَاتِلًا رَسُولًا لَقَتَنْتُكُنَا قال عبد الله فقضت السنة بأن الرسل لا تقتل وفي صحيح البخاري عن أبي رجاء العطاربي قال لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم فسمعنا به لحقنا بمسيلمة الكذاب فلحقنا بالنار وكنا نعبد الحجر في الجاهلية فإذا وجدنا الحجر هو أحسن منه قلقين ذلك وأخذناه فإذا لم نجد حجرا جمعنا جثبة من تراب ثم جئنا بالشات عليه ثم تسن به وكنا إذا دخل رجب قلنا جاء منصل الأسمة فلا ندع رمحا فيه الحديدة ولا سهما فيه الحديدة إلا نزعناها وألقيناها قلت وفي الصحيحين من حديث نافع بن جبير عن ابن عباس قال قدم سيلمة الكذاب على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة فجعل يقول إن جعل لي محمد للأمر من بعده تبعته وقدمها في بشر كثير من قومه فأقبل النبي صلى الله عليه وسلم ومعه ثابت المقيس بن شماس وفي يد النبي صلى الله عليه وسلم قطعة جريد حتى وقف على مسيلمه في أصحابه فقال ان سألتني هذه القطعة ما أعطيتكها ولن تعدو أمر الله فيك ولئن أمرتا لا يعقرنك الله وإني أراك الذي أريده ما أريد وهذا ثابت المقيس يجيبك عني ثم انصرف قال ابن عباس فسألت عن قول النبي صلى الله عليه وسلم إنك الذي أريد فيه ما أريد فأخبرني أبو هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بينما أنا نائم رأيت في يدي سوارين من ذهب فأهمني شأنهما فوحي إلي في المنام أن أنفخهما فنفختهما فطارا فاولتهما كذابيني يخرجان من بعدي هما أحدهما العنسي صاحب فناء والآخر مسيلمه الكذاب صاحب اليمامة وهذا اصح من حديث ابن المتقدم وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أنا نائم إذ أتيت بخزائن الأرض فوضع في يدي سواراني من ذهب فكبر علي واهماني فاوحي الي ان انفقهما فنفقهما فذهبا فاولت اما الكذابين اللذين أن انا بينهما صاحب صنعاء وصاحب اليمامه فصل في فقه هذه القصة فيها جواز مكاتبه الايمان لاهل المده اذا كان لهم شوكه ويكتب لهم ولاخوانهم من الكفار سلام على من اتبع الهدى ومنها أن الرسول لا يقتل ولو كان مرتدا هذه السنة ومنها أن الإمام أن للإمام ان يأتي بنفسه إلى من قدم يريد لقاءه من الكفار ومنها أن الإمام ينبغي له أن يستعين برجل من أهل العلم يجيب عنه أن الاعتراض والعناد ومنها تنكيل العالم لبعض أصحابه أن يتكلم عنه ويجيب عنه ومنها أن هذا الحديث من أكبر فضائل الصديق فإن النبي صلى الله عليه وسلم نفخ السوارين بروحه فطارا وكان الصديق هو ذلك الروح الذي نفخ مسيلنة وأطاره قال الشاعر فقلت له رفعها إليك فأحيها بروحك واقتتق لها قيده قدرا ومنها هنا دل لباس الحري للرجل على نكد يلحقه وهم يناله وأنباني أبو العباس أحمد بن عبد الرحمن ابن عبد المنعم ابن نعمة ابن سرور المقدسي المعروف بالشهاب العابر قال قال لي رجل رأيت في رجلك الخالة فقلت له تتخلخل رجلك بألم وكان كذلك وقال لي آخر رأيت كأن في أنفي حلقة من ذهب وفيها حب مليح أحمر فقلت له يقع بك رعاف شديد فجرى كذلك وقال لآخر رأيت أن في أنفي حلقة ذهب وفيها حب مليح أحمر فقلت له يقع بك رعاف شديد فجرى ذلك وقال آخر رأيت كلابا معلقا في شفتي قلت يقع بك ألم يحتاج إلى الفصل في شفتك فجرى كذلك وقال لآخر رأيت في يدي سوارا والناس يبصرونه فقلت له سوء يبصره الناس في يدك فعن قليل طلع في يده طلوع ورأى ذلك آخر لم يكن يبصره الناس فقلت له تتزوج امرأة حسنة وتكون رقيقة قلت أعبر له السوار للمرأة لما أخفاه وستره عن الناس ووصفها بالحسن لحسن منظر الذهب وبهجته وبالذقة لشكل السوار والحلية للرجل تنصرف على وجوه فربما دلت على تزويج العزاب لكونها من آلات التزويج وربما دلت على الإماء والسراري وعلى الغناء وعلى البنات وعلى الخدم وعلى الجهاز وذلك بحسب حال الرأي وما يليق به قال أبو العباس العابر وقال لرجل رأيت كأن في يدي سوارا منفوخا لا يراه الناس فقلت له عندك امرأة بها مرض الاستسقاء فتأمل كيف عبر له السوار بالمرأة ثم حكم عليه بالمرض لسفة السوار وأنه مرض الاستسقاء الذي ينتفخ معه البطن. قال وقال لي اخر رأيت في يدي خلخالا وقد امسكه آخر وأنا نسك له وأسيخ عليه وأقول أترك خلخالي فتركه فقلت له فكان الخلخال في يدك أملس فقال بل كان خشنا تألمت منه مرة بعد مرة وفيه شراريف فقلت له أمك وخالك شريفان ولست بشريف واسمك عبد القاهر وخالك لسانه نجس ربي يتكلم في غربك ويأخذ من في يدك قال نعم قلت ثم إنه يقع فيه لمالي متعدن ويحتمي بك فتشد منه وتقول خب خالي فجرى ذلك عن قليل قلت تأمل أخذب الخال من لفظ الخال ثم عاد إلى اللفظ تماما. حتى أخذ منه خل خالي وأخذ شرفه من شراريف الخلخال ودل على شرف أمه إن هي شقيقة خاله وحكم عليه بأنه ليس شريف إذ شرفات الخال الدالة على الشرف اشتقاقا هي في أمر خارج عن ذاته واستدل على أن لسان خاله لسان ردي يتكلم في عرضه بالألم الذي حصل له بخسونة الخلخال مرة بعد مرة فهي خسونة لسان خاله في حقه واسدل على أخذ خاله ما في يديه لتأذيه له وبأخذه ليديه في الموم لخشونته واسدل بإمساك الأجنبي للخلخال ومجاذبة الرائع عليه على وقوع الخال في يجبال المتعد يطلب منه ما ليس له انتهي الشريط الواحد والأربعون من كتاب زهد المعاد وله بقية على الشريط الثاني والأربعين